السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي خناد شلحيشي في الواتساب برحبا بكم في نشرة الأخبار إليكم أبرز العناوي شلحوش يبدأ مشروعه ببيع البانان في طروسة تابعة لقريمة عماد وارد العسكري يعود إلى طراب الوطن عمر يلتحق بالمعاهد الأمريكي في ظروف غامضة ويقتني الزفة من الرئيس مباشرة العروبي يفتحه فيسبوكا ويصرح قائلا سأقطع البلية حسني اعترف تلاتيزم أفضل من أزرارات والطنطاني يشتكي من توقيت عمله موضحا قطعته بالليل التفاصيل بعد الإشهار